Adimissona ta'ala أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم الحبيب الله Allahu sanna wan ma da hikatun الصلاة على رسول الله شمس شمس لا لا لا تغير حاشا يا من استجاب بنا واحشا اي يومين فاذا دعوت الله هو اذا طلبته رجعت الله فاذا دعوت الله في امر عظيم او عسيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم فَكُنْتُمْ يَا أَقْرَمَ الْخَلْقِ مَا نَقُولُ إِن بِلَزِلْتُمْ بِمَنْ رَجَعْتُمْ يَا أَقْرَمَ الْخَلْقِ مَا <تصفيق> نَقُولُ قُلُوا رَجَعْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ وَجَامَعَ الْفَرْعُ لولاك يا زينة ما طواب عيشي ولا وجود لولاك يا زينة الوجود ما طواب عيشي ولا وجود ولا ترنمت في صلاة ولا ركوعي ولا مسجود ولا ترنمت في صلاة ولا رفوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عجي ليحضر ملك عودي يا ليالي الرضا علينا عدي ليحضر منك عدي عدي علينا لكل خير بالمصطفى